بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لامرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين قربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَإِنْ شَيْئٍ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَالُ نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي وَنَحْنُ ونحن الوارثون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 والجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَىٰ مَسْنُودٍ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 إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ الْعَجْزِ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ إخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ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 من الليل والتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومض حيث تمرود وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء ما مصبحين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 فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجير إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مطيم إن في ذلك لآية للمؤمنين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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبيد كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا فيناك المستهزئين